ثم كلي من كل الثمرات فاسركي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون.